بسم الله والحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قراءة مثل من الغيب والتقريب للطبي أبي فجاع رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله وأركان الحج خمسة الإحرام والنية والوقوف بعرفة وقواب بالبيت والسعي بين الصشاوة والمروز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الله قال أبو الشجاعر رحيم الله تعالى وأركان الحج خمسة الإحرام والنية والدخول العرفة الطووف والطواف بالبيت بين الصفا والمروة ودار الحديث عن الركن الأوليين الإحرام وقلنا أن معناه نية الدخول في النسخ نية الدخول في النسخ وأما التلبيع بالنسب فهذه حكمها أنها سنة كما تيأتي يعني قول لبيك الله ما لبيك هذا سنة أما النية يعني إرادة الحج وقصد الحج أو إرادة العمرة وقصد العمرة وهذا يكون بالقلب هذا ركر حيث أن الإنسان لو فعل كل أركان الحج دون أن ينتوي الحج هل يصح حجه؟ لا يصح ولذا فإن السائق الذي يدور مع الناس في المناسك هو لم ينوي الحج هل ينعاقب له حج مع أنه أدى كل المناسك غربما يكون أتى المناسك أسهم المرأة أو المطوف الذي يطوف الناس دون أن ينتهي الحج هل يقع له حج لا يقع له حج يبنيت الدخول في النسبة ينوي الحج والنية والوقوف بعرفة وهذا هو الركن الوحيد الذي يفوت الحج من الوقوف بعرفة فلو فاتك طواف الإفاضة يمكن أن تقضيه لو فاتك السعي بين الصفة والمروى يمكن أن تقضيه ولذلك الرحمة الله بخطه أن, أن هذا المنفك الوحيد والذي يبقى إلى اليوم التالي يعني نوكل بعرف يكون يوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي متى؟ أول فجر يوم آه إذا أذن الفجر يوم النحر، يوم العيد. وأما المبيض منه، فهو في الليل، ولا يستمر بالنهار وأيضاً المبيض المزدلفة هو ليلة واحدة. ولا يستمر النهار الذي بعدها أو الذي بعدها وهكذا فالمنسك الوحيد الذي يفوت الحج بفواته هو الوخبة ذلك علوة المضر صلى الله عنه لما جاء من الإنجاز بلاد اليمن قال ما تركت سهلا ولا وعرا ولا جبلا إلا سلقته حتى أتيتك ر... حتى أتيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ريل له النبي عليه السلام أن الإنتار إذا وقف بعرفة ساعة من الليل أو نهار فإن هذا قد ثم له نسكه يعني حجه يعني من السنة الذي فعله الرسول عليه السلام أنه ذهب ضحى يوم عرفة ضحى يوم التاسع و صلى بالناس الظهر والعصر ثم بقي يدعو ربه جل وعلا وهو على ناقته وقد متك بخطامها بيده اليسرى ويدعو بالياد اليوم تخيل من بعد صلات الظهر الى المغرب عوالي كم ساعة ورابط او يزيد عن خمس ساعات يدعو ربه والذي يوطر له ما تقدم من ذنبه والذي يقوم الليل حتى استفتر قدمه لذلك نوصل اخوة الحجي اللي يذب الحج ان شاء الله هل يذهب مبكرا بعض الناس يروح من بعد الفجر يوصل عارف الساعة السابعة الساعة ثمانين يتلني قاعد يتكلم لحده عندنا الظهر يتعب وروح نايم من الظهر لحد اللي هو زبدة الحج يعني هذا وقت يوم عرفه يعني هذا الوقت بالذات في الحج يرجى فيه الإجابة وما من يوم عرف من أن يعتق الله أن جلدي أزقاب من يوم عرف وفيه تدل الله لخلقه جل وعلا وينزل سماء الدنيا يباهي بعباده الملائكة قل أتوني شوعة من الضبرة أني قد رفضت لهم وهو اختلف هل هو أعظم الأيام عن يوم النح على قولين هو إما أفضل يوم في السنة أو ثاني الأيام في الأفضلية في السنة ذلك الإنسان أن يشتهد في هذا اليوم لا يضيعه أبدا حتى لو مرض حتى لو مرض مرضا لا يستطيع أن يتحرك يجب حتى لو مستاني يلقى يدي يجب لكن ينام روح الصبح يروح يشرب شاي وياكل ويشرب ويفطر تمام الظهر الضهر الظهر العصر ايه هناي وبعض الناس يجلس خارج عند العرب تقول يا عم الحاج اتفضل جوه مكتوب لنا فتاة واضحة برده جدا ولا كلنا احنا ناكل واته كنه جاء 350 ولا 40000 نادي النوت في الوجه خلاص بقوا شيوخ والارام كبرت واتش يبقى لك ليه جيت عرفة. وهذا ليه صح له حج إذا لم يدخل داخل حدود عرفة فحجه بطف وأنكث من ذلك وأعجب من ذلك إن بعض الناس ذهب فوقف على جبل على جبل إيه في مكة جبل النور جبل النور جبل الشيخ اللي هو فيه غار ترى الذي كان يتحنك فيه نس من وظن أن هذا هو جبل عرفة مشاوير الشيخ متفاجئ وحي الله فقال يا شيخ انا انا كذا ابن كذا يعني كلب كلب ابن كذا قال الله يديك ولا اشتهوا انت ايش عندك قال يا شيخ انا وقفت على جبل النور وظنيت ان انا حجيت لوحدي وجيت وما في احد بجواري ظنيت جبل عرفة قال يا ولد الشيخ هذا بالماخط ايه ده شيء يعني حتى لم يتي اخبار الحمق والمغفلين يعني شغله كده كان حريص ان جوزي انادى ملحقا لاخبار الحمق هذا لا يمكن ان يخف. يعني صعب جدا واحد يحج دون كل البشر دون كل الامه ممكن يتخيل ان هيحج وحده انسان مش ممكن قال حجك باطل يا ولدي وعليك أن تعيد عنه قال ما إيش قلت لك يا شيخ؟ هذا <تصفيق> اللي خطر على الأذن بسمعه بس قالوا نكثوا عليه نحن المصريين يا سمعت هالمصر اللي يقول كذا كذا فلقول عرف ركن من أركان الحج لا يصح لسنة لا يصح حج لسنة النبي ويجب فيه هذا واجب وليس ركنا إذا وقف داخل قبل غروب الشمس ألا يخرج إلا إذا غربت الشمس إنه يخرج ينتقل إلى مزدلف المبيت ديها ثم يصبح لعمل مناسك أيام النحر اليوم النحر اليوم العيد يوم تمام؟ فيخرج إلى المغرب إلى أن تغرب الشمس ولو خرج قبل غروب الشمس عليه عليه دم لكن هل تم له الحج نعم لكن عليه دم وهذا الدم يسمى دم جبران هو غير دم الهدي والتمتع فدم الجبران لا يأكل منه يوزعه على الفقراء المستكين اما دم التمتع له ان يأكل منه وان يوزعه على الفقراء المستكين والاصبخاء كالارحية والعقد اما اما اذا جاء من الليل يعني واحد من حج المغرب يعمل ايه فات حجه لا لو مر من عرصه مرورا هو راكب سيرسط تم له الحج. كان في حديث عروة ابن مضر رضي الله عنه. إذا مر مجرد المرور وهل يلزم أن يبقى للحج؟ لا, لا يلزم. وإنما يذهب للمبيت ب بمزدرفه إذا الإنسان يحرص لابد لابد من الوقوف بعرفة. لابد أن يقف بعرفة. وكما ثابت أن إذا جاء بالليل يزيه أي وقت ولو دقيقة واحدة. تزوج، وأما إذا وقف في النهار يجب عليه، ولما نقول في أي منفث منفث حد يجب يعني معناه أنه إذا تركه يجبره بدم دم جفاف. قال رحمه الله تعالى والطواف من بيتي، <تصفيق> الطواف البيت وهذا هو الذي يسمى طواف الدفاع. قد أجمع العلماء على أنه ركن مكين. اما طواف الوداع فانه واجب، لذلك إذا ترك الإنسان طواف الوداع يمكن أن يجبره بدم اما ان يذهب ويلبس ملابسه ويطوف طواف الوداع او لا, لا يلبس ملابس لانه تحلل يطور يطوف طواف الوداع واما ان يجبره بدم جبران اما الطواف للبيت طواف الإقابة اذا لم يكن الداف فانه يرجع يؤدي ويلبس ملابس الإحرام لأن طواف الإقواض بيوديه ولبس ملابس الإحرام الذي هو يوم العيد الذي هو يوم العيد وهذا ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به و نعم وإيسا إذا رمى وحلق ونحم يتحذل الأسر ويذهب ويلبس المخيط نعم نعم إذا فعل ثمين من ثلاثة إذا نتحرك حال الأول يعني يحل كل شيء إلا إلا النساء بيضه بيضه نعم إذا كان فعل ذلك يتحرك طوافل إفاظة ولا يزم الأبس قال رحمه الله تعالى هو بين الصفا والمروى وهذا يعني طوافل إفاظة كما سبق أجمع العلماء على أنه ركن بقول الله عز وجل وليتطوصوا بالبيت العتيق ويشترط في هذا الطواف حيثنا يشترط في الطواف حول البيت عموبا أمورا الأول أن يكون على طهار لأن عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فيشترط الطهارة خلافا لما لشيخ الإسلام ابن سيمين رحمه الله اتبع على ذلك الشيخ العسيمين رحمه الله وغفر له ولا عليه جماهير سلف. هو الصواب أنه لا بد من الصهارة في الطواف. حيث أن الإنسان إذا أحدث أثناء الطواف فإنه يلزمه أن يذهب ويتوب. ولكن إذا طال الفاصل بين الشوط الذي قطعه والشوط الذي سيأتي به إذا طال الفاصل وهذا يرجع فيه إلى العرف. إذا طال الفاصل يبدأ من جديد. وأما إذا لم يطر الفاصل فإنه يستمر في يكمل طوافة على ما مضى. ولو طال الفاصل وهو منشغل بالطهارة لا غير فإنه أيضا يكمل طوافة لكن لو رح ما تجعلنا نفتر بالمرة ونشرب بها ونشرب شاي نقول لي ابدأ يا بطل من جديد ابدأ عيدي من جديد ويجب في هذا الطواف أن يكون سبعة العدد هو سبعة أشواء سبعة أشواط، مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به إذا يشترط ومن السنة في هذا الطواف إذا وإذا يعني وإذا الحجر الأسود إن استطاع أن يقبله يقبله. ومن السنة كما ذكر الشافعي رحمه الله أيضا عند الحجر الأسود ثلاث سنين، وضع جبهة عليه وتقبيله و. استلامه إذا تمكن منه أما إذا وما اعتقاده ما رواه عمر في البخاري أن النريعة ما رواه البخاري عن عمر من الجاسم خاد والله إني أعلم أن عمر رضي الله عنه قال والله إني أعلم شوف المجدثاء شوف كيف تربى هؤلاء الناس اللي كل ذرت نقول لكم لابد من لزوم غرزه الصحابة عمر لا يعلم العلم من تقبيل هذا الحجر وضع الجبهة عليه والسلام فيقول والله إني أعلم حجر إن أنك حجر لا تضر ولا تنفح ولولا أني رئيس رسول الله يقبلك ما قبلتك انتثال حبة عظيمة وعالي لما كان في اليمن مش عارف ينوي تمتع ولا إفراد ولا كران فماذا قال قد جاء من, عندي من السعودية قال أحللت بما أهل رسول الله قال أحللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصحاوة الذين لم يسوقوا الهدي متمكعين لأنه قال لهم قال لولا أني لو سقت الهدي لأحللت وجعلتهم عمره وأمرهم بالإحلال لك حتى لمن معهوش هدي فقال لمن هدي يروح حدي لأفراد لا حج التمثل لأنه أفضل الأنسان فالذاء بعض المألة وجوبك ابن القيم بن تيمية أسبعهم الألفان وإن كان الجمهور على كل أفضل وصى الجمهور لكن حتى لو معكش هج قال الله عز وجل فمن لم يجد عن الهج وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك أشرة كامنة ذلك لمن لم يكن أهل هو حاضر المسيح يعني مش من أهل مكة مستكن في مكة لأن المكي ليس عليه ليس عليه حج <تصفيق> يبقى يشترط في هذا الطواف العدد سبعة أشواق وأن يكون على صهارة وأيضا من أركان الحج السعي بين الصفة, <تصفيق> بين الصفة والمروة سبعة أشواق مبتدئا بالصفة منتهيا بالمروة وأما قوله عز وجل إن الصفا والمروة بشاعر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما سين بعض الناس أن نستعي الحكم أنه جالد لا وليس كذلك وإنما المقصود بقول عز وجل فلا جناح عليه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يتألمون رضي الله عنهم من طوافهم مع وجود الأصنع, الأصنع. كانوا يتحفظون من ذلك كان الله عز وجل هذه الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعني مع وجود هذه الأصنع أما النبي عليه الصلاة فلم يحج إلا بعدما هزيلت وهل كانت موجودة شهنة ولا كان مكانها نعم كانت موجودة حدود كانت موجودة الأصنع نعم وأمر نوسم بإزالتها وأزيل التهب أو بصد الله عنه في حجته قبل حجنا في العام الذي قبل حجنا والسلام وأزالها صلى الله عليه وسلم وأنه تتشوف أن يعيد الكعب على بناء إبراهيم كما كانت ولكنه مات ولا يفعل وكان متشوقا ومتشوفا لذلك وذلك مراعاة لي مراعاة لأحوال الناس ذلك ما في البخاري قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم ومعك ولم يفعل صلى الله عليه وسلم ويبدأ بالصفى يقول أبدأ لما بدأ الله لي ويتلو الآية ويتلو الآية إن ما تكلم في الله. يتل الآية إن الصفى والمروة من الله فنازل علماء هل يكملها إلى آخرها ولا إلى هنا وإذا ذهب ثم يسعى فإذا واز أوحاذ العلم الأسود لذلك ينضح أضراء في المسعى رمل يعني خارب الخطى مع الإسرع إلا النساء فإنها لا ترمن والرجل إذا كان معه نسوة وخاف عليهن فإنه يبقى مع النساء. ولا يرمل ويطوت السنة من أجل الواجب هو الحفاظ على, على النساء وعلى الأعراض تمام ثم إذا ذهب إلى المروى فعل كما فعل على الصفا إلا أنه لا يقول أبدأ ما بدأ الله ويدعو ثلاثة من رأب لا الله وحده صدح وحده وحده صدح وحده وحده جنده وهزم الأحزار وحده ويدعو فهتي ثلاثة من رأب. هذا يسمى شوط واذا عاد شوط ان بعض الناس يقولوا ان رايح جاي شوط يعني يطلع كم شوط سبعش شوت. فكر بنفسه جدا 14 شوط لكن ذهابا شوط وإيابا شوط فحيث يبدا بالصفا ولكي يكمل سبع ينتهي به بالمروى ينتهي بالمروى لهذا يكون تم له تم له حج بالنسبة للحاج نعم وهل يشترط في هذا السعي الطهارة لا لا يشترط لا يشترط في هذا السعي الطهارة وإنما الطهارة شرط في صحة الطواف وليس السعي وليس السعي وهذا المسعى خارج المسجد خارج المسجد لك لا يلزم في تحية المسجد بخلاف الطواف انه يكون حول الكعبة الشرفة الله نعم وهل يجوز ان يطوف راكبا او يسعى راكبا يجوز بل ان النبي عليه الصلاة والسلام طاطى راكبا بعض الناس يتحرج يقول شوف الاخ طيف يطوف يطوف يطوف اتهب نفسك تكون انجز لا انما قول عليه الصلاة والسلام لعائشة اما علمت ان اجرك على قدر نصبك يعني تعبك هذا إذا جاء التعب بدون خلص وزيك م. واحد مثلا يقدر يط... يقدر يحج بالطياره يقول لك لا انا هحج بالميكروباص عشان نتعب عشان ناخد اجر اكتر هذا ماشي جح. ماشي ويروح في الطوار أو يحج ماشي أو يروح في التوكل يا جد باجي كم شرط باجي كام باجي كام يكون متالم ومتحدج من عباده لا توجع تو طب حتى اسعى ويركب تركب أحدث أنواع الطيران ويذهب مطمئنًا مستريحًا وأدل عبادة على حب ورغب أفضل وأحسن فالنبي عليه السلام طاف طاف راكبًا طاف راكبًا نعم وواجبات الحج غير الأركان الثلاث الإحرام من الميقات ورمي الجمال الثلاث والحل قال رحمه الله تعالى واجبات الحج غير إحرام ثلاثة الإحرام من الميقات وهذا غير الإحرام هذا غير غير الإحرام يعني نية الدخول في النسك هذا ركل أما الإحرام من الميقات فهذا واجب لمن أراد الحج والعمرة أما من لم يرد الحج والعمرة هل يدخل مكة بدون إحرام؟ نعم كالحطاب والسائق وغيرهم أو العامل في مكة يدخل بدون إحرام؟ آه لكن قال النوطة حديث بن عباس هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة هن يعني المواقع لهن يعني الحجاج والمعتمرين ممن هن لهن ولمن أتى عنهن من غير أثلهن يعني الآفاق الذي ليس من أهل مكان ممن أراد الحج والعمر هذا يخرج من لم يرد الحج والعمر لا يلزمه الإحرام من الميقات أما من أراد الحج والعمر يجب عليه بحيث أنه إذا جاوز الميقات هو لابس فعليه عليه دم ولذلك الإخوة لن تصدهم الشرطة مثلا لما خالفوا النظام ويلبسوا الإحرام هؤلاء عليهم عليهم دم فقط بعض الناس يخرج بين قلب الأبطار ووضع الطيب وغيرها مما مما فيها فدية التخيير فنفس فل... ال... الد... ال... الإحرام من الميقاك هذا واجب هذا واجب وأما فدية التخير في تقليم الأضافة ووضع الطيب فهذه على التخير إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يمسك شهر هذا على التخيير أما في تجاوز الميقات لمن أراد الحج دون أن يدخل في النسخ فهذا عليه دم الله قيس. قل واحد نعم لأن هذا واجب الأحرام من المقات ورمي الجمال الثلاث رمي الجمال الثلاث في يوم الحاج عشر والثاني عشر والثاني عشر لمن أراد أن يتأخر وهذه الجمرات سبلين جمع يرمي سبعة منها في يوم عيد النحر يجب أن كان تلاتة وستين ويبقى ثلاثة أيام كل جمرة كل يوم يرمي كام واحد وعشرين في ثلاثة ثلاثة والمعت يبقى جمرة. ومن أراد أن يمشي قبل يوم الثالث عشر يجوز لكن بشرط أنه يخرج قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس هو في منا يلزمه أن يبقى إلا إذا كان خارجا ومسكت الزحمة مثلا والزحام الناس فإنه يستمرز في خروجه ولو غربت الشمس لكن لو كان نجلس شوية نستريح لما الناس الزحمة تفك شوية وننشي بعد عشرة يقولنا بيت يا بطن بيت لحد يوم الثالث عشر يلزموا كذلك إذا لم تنتوي الخروج من منا قبل غروب الشمس أمامي الجمار الثلاث مجتدئا بالصغرى الجمر الصغرى التي هي أقرب لي منه ثم الوسطى ثم الكبرى ويقف يدعو عند الصغرى والوسطى وعند الكبرى يرميها ويمصرف بدون دعاء هذا هذا الرسل وهذا الرمح والطواء والسعي كله من أجل ماذا إقامة ذكر الله كما قال عليه السلام إنما جول الطواء بالبيت والسعي بين الصفى والمروى ورمي الجمار لإقامة ذكر الله لا يدل على أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى خصوصا في الملاسك قال سبحانه واذكر الله في أيام معلومات وقال سبحانه واذكر الله في أيام معلومات واذكر الله في المعدوذات فمن تعجل في يومين فلا يسمع لي ومن تأخر فلا يسمع لي يبقى بعيره ده رمى من النقاط ورمي الجمار الثلاث غير البعض الناس في حاجه الكويت, الكويت يعني هو مليونير واحد مليار غير ممكن يجي وعيد بعيد فين في الكويت ازاي يوكل في الرمي ويدعي المبيت والمبيت واجد ورمي الجمار واجد يذبح له خروف عندها وخروف عندها ويروح يتصوافي الوجاه ويروح يعيد فين يصل الدور يوم العيد يكون. نقول هذا من جهة صحة الحج الحج صحيح, صحيح. ولكن فعل الرسول وهذه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدف وأحسن الهدي كما في حديث جابس. من جهة صحة الحج الحج صحيح لا شك أنه أدى الأركان ولكنه فرق في المبيت وفرط فيه رمي الجمرات. قالوا الحج والمقصود بالحلق تعميم الرأس بالحلق إن بعض الناس يأخذ الشعيرات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا واترك شعره لا بل السنة أن يعامم رأسه إما بالحلق وإما بالتكفيف والأفضل الحلق. الحلق لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال غفر الله للمحلفين قالوا والمخصرين قال غفر الله للمحلفين قالوا والمخصرين قال غفر الله للمحلفين قالوا والمقصرين، قالوا والمقصرين تمام وهل المكينة تعد حلقاً ولا تقصيرا آه تعد تقصيراً وإنما الذي يعد حلقاً هو الموسي لأن المكينة فيها نوع ترفق فيها ذيرو، فيها واحد، وفاتنين، وفات أثنين وفات فيه مكينة الثالثة من محلقة الشعر بشيء؟ ورست إن كنت توصل لحد سيدت ولا شيء. الباشعة وكذا وحرج في المكان. إن فيها نوع من الترافق. أما الموسى هل يشترفك على ذراعه؟ وتنازع العلماء في الأصل هل يجري الموسى على رأسه الذي ليس في رأسه شعر؟ هل يجري الموسى على رأسه؟ وهذا مبني على ماذا؟ على هل الحلق لإزالة الشعر فقط؟ هو لإزاد الشعر والتعبد. فمن قال هو تعبدي؟ قال يجري الموسي على. رأسي. وأظن والله قال في, في ومن قال أنه لإزالة الشعر فقط؟ قال فإنه لا يجري الموسي على رأسي لأنه لا يجر الشعر. ويفعل ذلك من أجل إزالة الشعر ولا يوجد شعر. قال والحلق. وكما أسلفت أنه لا بد من لا بد من تعقيم أطراف بالحلق بالنسبة للرجال أما المرأة نعم هذا مسألة أما النساء فإنها تجمع ضفائرها من قلب وتأخذ منها بقدر أنملة تأخذ منها بقدر أنملة أما الرجال فإنهم يحلقون أو يقصرون كل فاس أما إذا كان إنسان متمكعا <تصفيق> وأدى نسوك العمرة البعض يتمتعه يوم عرفة يوم عرفة يتمتع ويذهب إلى عرفة ويدعى المبيت يوم يوم الثامن لو يصبح يوم عرفة الثالثة يدعى لأن هذا سن يسد واجب فيذهب إلى عرفة يوم يوم يوم. اه يوم هيبقى له يوم ويحلق يوم يوم يوم عاشر دهنيو بل افضل في حقه ان يقصر شعره ام يحلقه يقصر يقصر الشعر لما لان الحج هو النسك الاعظم والاكبر فيزال اكبر خد من الشعر النسك الاعظم اللي هو الحج اللي هو الايه الحج نعم تالو انتالو <تصفيق> ان شاء الله على موعدنا في بيت القد